لآن القرآن ب س موسوعه الله ا ل ن ا ل ع ي م ا ل ذ ي فيه هم مختلفون كلا س ي ع للعلوم م ثم ن ك ا س <كلا> ي م ن أ <ألم> ل نجعل <الأرض> ا <بها> ل أ ر ض م ا أدام و ا ل ج م ا ل أ <أرض> م ي ا 「私の手を借りてく ح م و ا و ع ه ا ت ل ف ف ا إ ن يوم ا ل ف ص ل كان م ي ق ا ت ا ي و م ينفق ا ل ص و فتأتون ر ف ا ج ا وافتحت ل س م ا فكانت أبوابا و وسيرت ل ج ب ا ل فكانت س ي ا ل ل موسوعه ا ل ب ث ي ن ف ي ه ا أ ح ب ل ا ي للعلوم الاسلاميه كل شيء أ ح ص ي ن ا ه ك ت ا ب ا ف ل ن ا ب ل ز ي د ك م إ ل ا ع ذ ا ا ب إن ل ل م ت ق ي ن م ف ا ز ا ح د ا وأعنابا وكواعب أترابا م ي ه ربك عطاء موسوعه ا ا النابلسي ه م ل ا ي م ل ك و ن م ن ه خ ط ا ب ا ا يوم يطوح و ل م ل ا ئ ك ة صفا ل ا ي ت ك ل م و ن 「なんでこんなこと言うのかな?」 「よしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしししししししししししししし よまた、うちゅうふうらじふうらじふ ا هل أتاك حديث موسوعه ى إذ ن ا ربه ا ل ن ا د ا ل م ق د س قوا اذهب ي للعلوم ى ف و ن إنه قضى ق ف هل لك أن تزكى؟ إلى تزكى أن أ ي ا ل ى فتخشى ربك ر ف أ ا ه ا ل آ ي ة ا ل ك م ب ه 「私の名前は何でもいいで ا 私たちはこのように私たちの皆さんにお聞きしたいと思います。 الكبرى. يوم يتذكر ا ل إ ن س ا ن ما سعى وبرج الجحيم لغيره ف أ م ا من طغى واثر ا ل ح ي ا ة الدنيا ف إ ن الجحيم هي المهوى و أ م ا من خاف مقام ربه ونهى إ ن ا ل ج ن ة هي الماوى ي س أ ل و ن ك عن ا ل س ا ع ة أ ي ا م مرساها فيما انت من ذكراها إ ل ى ربك منتهاها انما انت انذر من يخشاها ل أ ن ه م يوم يرونها لم يلبثوا إ ل ا ع ش ي ة أ و ضحاها